وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا كَانَ أَبَا لَا يَعْطِيلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 وكلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حَرَّمَ عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله تَمَنَّى اسْطُرٌّ غَيْرَ بَاوٍ وَلَا عادٍ فَلَا اسْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا